وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قيشن لابردو صدوك هل لا النافل الجنس قيشن أنفصله ولك في نحو لا حول ولا قوته فتح الأول وفي الثاني الفتح والنصب والرفع الصفة في نحو لا رجل ضريف ورفعه فيمتنع النصب وإن لم تكرر لا او فصلت الصفة أو كانت غير مفردة امتنع الفتح ولك يعني يجوز لك في نحو لا حول ولا قوة في نحو لا تعرف في نحول ولا حول ولا قوة يعني أجر لا نافر الجنس دوباره بيتوه دوباره بيتوه بعطف لا حول ولا قوة أو كتجائزه يكم فتح كيه فتح الأولي ما بس حول فتح الأولي رقميكي ويدانوا بر رقم ب بتاخذ السويتي رقم دوي كثير من هيا دواتر هاتوا يعني لا يكموتي فتح الأول إن جاوتي وفي الثاني يك دو سي أو سي أنا لزمني يعني فتح الأول ولك في الثاني الفتح والنصب والرفع يعني أقر يكم فتحة بوجة إزبو فتحة كت يعني حوله أو كات قوة يجوزو فيه الفتح والنصب والرفع ك في نحو لا رجل ظريف. جون لا رجل ظريف أجر رجلا يجوز لك الفتح بل لا رجل بل ان ظريف كصفي رجلا أتعني بل لا رجل ظريفة لا رجل ظريف لا رجل ظريفا بل لا رجل ظريفة أو كالصفة كش مبني أبيد سلف تفتح أقول شو أن لا رجل أتمنى مفرد المبنية بين الفتح هل تعني بل إن لا رجل ضريف أو كتصفة كتشة مرفوعة لبرأ ولا رجل أصلا شو يعني كي مرفوعة كمبتداء بيش دخولي لا عند بل لا رجل ضريف وهروها رجل اسمي لا يمنصوبة مبني على الفتح في محل نصب ظريفا كالصفاتي ظريفا يعني لك في الأول الفتح باشا أجا فتح لا حول أتاني لا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة وقُجُون لا رجل ظريف لا رجل ظريف لا رجل ظريفا ورفعه ورفعه يعني يجوز لك في حول رفعه أجرت من لا حول لا حول او كاتف يمتنع النصب لدوما ما لبالينوسن فيمتنع النصب في الثاني ما بس يا يعني ما بس يا ويا أجرت لا حول ناتو نيبلي لا حول ولا لا حول ولا قوة لا لا حول ولا قوة أجرف حول, حول وت لا حول ولا قوة, ولا قوة ولا قوة ولا قوة لم تكرر لا أجر كدبارنا دوبارا او فصلت الصفة مثلا الصفة كان فاصل لكوت النيوان اسم الصفه بول ما علي الله رجل في الدار لا رجل في الدار ظريف فصلت يعني كابل سياشتعيان دوار النبيتها وان لم تكرر لا او فصلت الصفة ل لا رجل في الدار لنوان رجل الصفه ضريف ضعيف او كانت غير مفردة ان بن لا رجل طالعا جبلا شبيه بالمضاف وقد سكن في شباس منقد امتنع الفتح امتنع الفتح ناتواني بلي لا رجل في الدار ضريفة اتساوكو لشار حكاية بتفصيل باس ايك ويا اذا تكررت لا لا ينافي للجنس مع النكرة مع النكرة اقل معرفة بي اوش تيكتر بلان مع النكرة جاز في النكرة الاولى الفتح والرفع وكو خيوتي حول ي... ولك في نحو لا حول ولا قوة اياك فتح الاول دو رفعه ايدوش الجائزة دوشت ليا كما نشرية كم جائزة الفتح مبسي البناء على الفتح وديبا نصب النية شنك وطمان اسم ملاشي مبني على الفتحة مبني على الفتحة أقر مفرد يمش باسي مفرد أكي ويجوز يعني يجوز البناء على الفتح وعلى الرفع جاز في النكتة الأولى الفتح والرفع، فإن فتحت يكم يعني، فلك في الثانية ثلاثة أوجه اسمي دوم أتاني بس وجه إعرابيكي الفتح يعني مبني على الفتح في في محل نصب هالوجه اسمه والنصب والرفع يعني كوتم لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة بس جائزه جائزة وإن رفعت اجر اسمي يكم نشريه يكم رفع بك لا حول فلك في الثانية يعني قوة فلك في الثانية وجهان الرفع بغيت لا حول لا حول لا حول ولا قوه ولا بس ولا والفتح ولا حول ولا قوة ولا قوه لا حول ولا قوه بلي لا حول ولا قوه ولا النصب ولا بس حكم قوه ولا قوه ولا قوه ولا قوه ولا يعني لا مادم ليك جزية تردو بارا بتوها بتو هاتشان دو هاتشانك دوباره بتوها حمل حكميها فتحصل أنه يجوز فتح الاسمين كابو فتح الاسمين درسته فتح الاسمين ورفعهما يعني هي كمدينة ورفعهما وفتح الأول ورفع الثاني وعكسه وفتح الأول ونصب الثاني، فهذه خمسة اوجه في مجموع التركيب. بهرهموا ما ندرسك لا بينش خاله فتح الاسمين ورفعهما وفتح الأول ورفع الثاني وعكسه وفتح الأول ونصب الثاني. يا قباسي مكت. فإن لم تتكرر لا أجر لك مع النكرة الثانية فإن لم تتكرر لا مع النكرة الثانية لم يجز في الأولى الرفع من أقدبار نبوي أولي كما رفع دروسنيا، ولا في الثانية الفتح ولا دومي شافتح بل تقول. لا حول تم لا نهاته ما دام لا نهاته لا حول وقوه لا حول وقوه دهدوا لا نهاته عطف شيخ عليه لا حول وقوه او قوه بفتح حول لا غير ونصب قوه او رفعهما او رفعهما الهدوء لا حول وقوه او رفعهما قال الشاعر فلا اب وابنا فلا اب زي كانك رايه شروط كانها متاه فلا اب وابنا عطفا لا نهتوى لا نهتوى لا حول وقوة أخي كما بل تقول لا حول وقوة لم يشوتيتي فلا اب وابنا مثل مروان وابنه وقل هو بالمجد ارتدى وتأزر فلا أب وابنا مثل مروان وابنه هیچ باوکیک نیه کو مروانو کراکی ها اگر اگرچی که او با خوی پوشی با مجد خوی پوشی بید با نو خواری مجد بید ارتده ریده با اوشتی که لسر و پوشید ایزاریش با او, او یک لنوکو با خواری و پوشید که او هر با لپوش بید با مجد او که هیچ باوکیک هیچ کرو باوکیک وقو مروانيه فلا ابا وابنا بنصبي ابنا وفتح اب ويجوز فلا اب وابن قلت من فتح الجائزه ما دمت على قرر لانيه لا ابتكار نبوت ورفع وان كان اسم لا مفردا اجر اسم لا مفرد به ونعيت بمفرد يعني وصفه بمفرد وكلا رجلا ضريف وإن كان اسم لا مفردا ونعيت بمفرد ولم يفصل بينهما فاصل فاصل النكبة النيوان اسم كان لقل صفة مثل لا رجلا ضريف في الدار لا رجلا يكثر بدوايا الصفحات والنعتها تو، ورجل مفردة لا رجل مفردة جاهز في الصفة عن الظريف الرفع على موضع لا يعني لا رجل ظريف بناء على سرشي بناء على سرأوي كاتي خوي دخولي لا رجل في الداريبوا موقعك عند السيف وهي مرفوع بو. كابو ضريف صفية مرفوع بناء السر رجل أصل موقعك تيبوا مرفوع الرفع على موضع لا مع اسمها فإنهما في موضع الابتداء شو كان مبتدع والنصب على موضع اسمها لبروا لا رجل رجل مبني على الفتح مبني على الفتح في محل نصب اسم لا بويا لا رجل ظريفا دلستا والنصب على موضع اسمها فإن موضعه نصب بلا العامل عمل إن والفتح لا رجل ظريف ما بس يا والفتح على تقدير أنك ركبت الصفة مع الموصوف كتركيبي خمسة عشر يعني لا رجل ضريفة باس صفة كلمة يشي سربة خوية صفة موصوف تركيب كردبي وشون خمسة عشر تركيب تركيبي عددي بي او ثلاث او كتالي لا رجل ضريفة يعني شي يعني مبني على الفتح ثم أدخلت لا عليهما يعني بيش اوي كا لا بخي تلسر رجولا رجولا ظريفا هادوشي صفا وموصوفا كو خمسة عشر وابونا او مبنية اوش مبنية لا شو تلسري اما تعليلاته اقنا اقر لا نشو تلسري رجل بوم مبني على الفتح ما تعليلاته عموما يجوز يعني اتر هادش شهر علتيشي هابيت اما جائزة صفا اسمي لا أكرم مبني على الشي مبني على الفتح ثم أدخلت لا عليهم أما أكرت شيء مشطاني تيابي اسمي مفرد بيت وفاصل نبي أما أكر فاصل بو فإن فصل بينهما فاصلون أو كانت الصفة غير مفردة صفك مفرد نبو جاز الرفع والنصب وامتنع الفتح او كترفع دروسه وامتنع الفتح مبنع الفتح الصفة دلوسنية فالاول نحو لا رجل في الداد ضليف اتواني ضليف واشتواني ضليفا بيني اتواني ضليف او رفعه وضليفان اش نصب بيني طلاف فتح دلوسنية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 او كاتا اقرشي بيت الصفاء الصفاء اقرشي نبت مفرد نبت فان فصل بينهما فاصل او كانت الصفة غير مفردة يعني الصفاء كاتي نبت يعني مفرد نبي اقرصفاء مفرد نبو او كاتا دروس نيا يعني لا رجل طال عن جبلا لا رجل طالع جبلا ولا رجل طالع جبلا برفع لا رجل طالع جبلا وطالع جبلا طبعا ضريف وضريفا او كاتك اقل شي بيت اقل فاصلك حبيل النيوان رجل لقل ضريف لمثالك الضريف انه هنا لكن لا رجل طالع عن جبل ضريف لا رجل طالع جبل ظريف ينظريفا بوشوى أجر حرف عصلي نابي اسمي لا مبني بل سرفتح بو دبر يموت مبني لسرفتح فوق عشر تجيب كراوة أو كاتا أول الثالث ظن ورأى وحسب وذرى وخال وزعم ووجد وعلم القلبيات فتنصبهما مفعولين نحو رأيت الله أكبر كل شيء ويلغين برجحان إن تأخرنا نحو القوم في أثري ظننت وبمساوات إن توسطنا نحو وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور والخور الخور يعني الخور الضعف وإن وليهن ما أو لا أو إن النافيات أو لام الابتداء أو القسم أو الاستفهام بطل عملهن في اللفظ وجوبا وسمي ذلك تعليقا نحو لنعلم أي الحزبين أحسن. أمنا نسخي سيم. إمد من نواسخ سنا سخ منه. كنوع أخواتي كنا. النوع أخواتي أما ظن اخواتي أخواتي ظنية أمانا نسخي نسخ مبتداو خبرك. يعني مبتداو خبر وكو خينا هلا. أي كان اسمه خبر. يان اي كان مفعول به اول مفعول به ثاني اي سظن اخوي واخواتي ظن او مبتدى وخبريك لا اصلا هي جمليك دواي دخولي ظن واخواتي ظن مبتدا ابيت مفعول به كم خبر شيء مفعول به دوم أفعل مفعول به دوم الظن ورأى وحسب ودرى ظنى معناه واضحة رأى رؤييش قلبية نك رؤيي بصري شونك رؤيي بصري بولنبابني يعني رأى بمعنى شي علمي سبقى أن رأيت الله معلومة لا عقدي أهل السنة والجماعة كاكست دنيا خلت على نابينه تقالي رأيت الله أكبر كل شيء كبقى أن رؤيتها بمعنى علمة علمت الله أكبر كل شيء. اعتقدت أن أن الله أكبر كل شيء. رؤياك قلبية، نكر رؤية شيء بصديبة. ظن ورأى وحسب ودرى. حسب يعني ظن. درى يعني علم وخال يعني ظن. خالش بمعنى ظنية. وزعم فيه معنى الظن. ووجد ووجد مثلا راؤمك عليم ورواه وجدك قلبي بيت قلبيات وعلم همو امانه سرك قلبيات ظنوا عليم واعتقدوا حاسبوا دروا وخالوا همو قلبيات أم فعلانك دين وقلبين فتنصب ما مفعولين يعني فتنصب المبتدا والخبر مفعولين اصل جمله كنسخ كان كمذا وخبرا اي كان مفعول به هي كم مفعول به دوم نحو رايت الله اكبر كل شيء ساصي جم جمله كشونه الله اكبر كل شيء اكبر كل شيء, شيء بلان تشي دي شيك رايتو داني او كاتا لفظ جلالك لجومليبيا شو كاباس مكيد مبتدع بوا أبيت مفعول به أول أكبره أبيت مفعول به ثاني وهروه ويُلغينا يعني هذه الأدوات تلغى أو يلغى عملهن أو عمله يعني أو عملناك أنت أخرنا يعني دوا كوتن ويلي بيشوبن دوا كوتن موني القوم في اثر القوم مبتدا في اثر جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف اصل جملك القوم مستقروا يستقر في اثري ظننتها ظننت عاملك يتاخر حقيقي ويا بيتاشي ظننت القوم لبيشوباي بلم كوت دوا او كانت شيء بد منه الغاء بد كابو برجحان يعني يجوز اعماله ويجوز اهماله او الغاؤه يعني كانت كوتا دواء القوم في اثري يلغين برجحان يعني يجوز الاعمال ويجوز الالغاء لكن الراجح هو الالغاء او كانت دواء برام أجركت الناوراسة ومثلاً القوم ظننت في أثري أها القوم ظننت ظننت كوت الناورستي النيوان مبتذل خبره ألا يجوز الإعمال ويجوز الإلغاء لا فرق بين الأعمال والهذا راجحني راجحين وبمساوات أنت راجحين هذو كان جائزا مع الاستواء وبمساوات أنت وسطنا نحو وفي الاراجيز خلت اللؤم والخور يعني الخور كابني خلتوك عامل هيك كوتوت في الاراجيز لقل اللؤم يعني اصلا جملة شو انا اللؤم خور معطوفه هل معي اللؤم في الاراجيز اللؤم مبتدا في في الاراجيز جم... جار ومجرور جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف خلتك وتتنيوان يا اراجيس جمع ارجو زيد وايدي نسال ارجو وان وليهن ما او لا او ان النافيات أولام الابتدائي او لام او الاستفهامي بطل عملهن او كتا مانهاتن بدو اي دا بدو اي دا او كتا عملناك عملناك في اللفظ نابني لفظك شي بيت مفعول هي كمفعول به, به دون بيت في اللفظ وجوبا بطل عملهن في اللفظ وجوبا بلام لما حل كان، يعني او كتا او اعرابي اكي الله يسد ما سد المفعولين يا سد سد المفعولين نبي مفعول به يا كم لواقعها به للفضة به مفعول به دوم يشبه بعلم دعوة وامدادات بيني ديت امام سد سد مفعولين تعليق عمل وسمي ذلك تعليقا يعني عمل كان شئ بيت معلقة بيت نأويا للفظ عمل ينكذب نأوش عامل نذن وقلت شوان كالمرأة المعلقة نأوات شوكي شوي بيت برجواني نأوات تلاقي بدات أو كالمرأة المعلقة يعني. كابو أميش نأوات في اللفظ عمل ديار بيت نأواتا عمل جنابه لمحلك لمحلك ايه عمل ايه لفظك عشانيه وسمي ذلك تعليقا نحن نحو لنعلم اي الحزبين احصى اي الحزبين احصى جمليك سدم سدم مفعولين لنعلم كمفعول به دو مفعول به ابي ببي نعلم يعني اي الحزبين احصى لشون دو مفعولين شون سدم سدم مفعولين ما دمشي هاتوا أيوهات هاتش كاتي أيوهات ين لامي في داء هات يان قسم هات يان ما يان لا ين إن أمانهات أو كات التعليق عملي أم أدوات أنا أكريت في اللفظ عمل دي أرنية بلان في المحل عمل هيا أقو ألي الباب الثالث من النواسخ ما ينصب المبتدأ والخبر معا مفسد وخبر هذ الكذب كذب وهو افعال أهل القلوب وهو ظن ورأى الى اخره ديتنا عندنا باعثه وهو ظن نحو اني لا اظنك يا فرعون مثبورا كما اظنك كافيك اظنك مفعول به كما ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به اول مثبورة مفعول به ثاني واني لا يا فرعون هالكا مثبورا ورأى نحو انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إنهم يرونه يعني إنهم يظنونه بعيدا تما يرونه هاكى ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول بعيدا مفعول به ثاني ونراه هالواية هاكى مفعول به أول قريبا مفعول به ثاني يعني دو مفعول به رؤية كرؤية جينية بصرينية رؤياك بصريني رؤياك رؤيه قلبيه وقول الشاعر رايت الله اكبر كل شيء محاوله واكثرهم جنودا محاوله يعني بو حيلا بو أو بكادية طلب الشيء بحيلة يعني ليه اشتكت اشتقت فيها نكتب شليه لا اشتقت او بحيلة. أو في حيلة أو كلا لأصولا يعني قواعد فقهية بابك من هي الحيل جمع حيلة الحيلة شرعية من هي حيلنا شرعية من حيلة هي شرعية حيلنا شرعية, شرعية. يعني هندك العلماء لأن إبطال الحيل هرحلة هم هنا هم يبغى يطلع حيلة كذي ها حيلة نعم حيلة أويه تبون منا شتى شتى يعني ديت بيش وبكي خود إلى لا ده إيش أشيبوشون كثير يعني خود لو شداني لا لا ده أو حيلة خو لادن لشت بترحيله بون منته لأنه هذي رمضاننا لروزی رمضانه یعنی شهودی جمع زورت پیانت که جمع که لگل خزانته. از آنی بونمونه پی یعنی پیتش کت. آوکاتا چیپیچه و آو خویت بو آوینکیویت ناوک فری دومانگ که وا. علیمه الان مدام آوی خورد وا. روزش کند وا؟ انجا چی؟ انجا جمعی کد وا؟ کفاری جمعی که لسرنیه چون يعني هندك العلماء فتوه بمعادن ألا إن كفارك إلا سنة أم حيلة أم حيلة توبتي ويانا توب حيلة خلا دان الأشيء آية حيلة كالشرعية ينها شرعية طبعا شرعية وامقصش راجحة امقصش راجحة تو كفارك إلا سنة معادن شكان دوتا يعني أجر شكان نكت بخدي جماعك بيت كفارك يقول كنصحته لسني أما شكان نكت ب أو بيت بهاش تيجي تربيه من المفترات كأ... من المفترات أو كدهش كذيه أكو جمعك إني كابو حيلة أويا خولادن لش تيجي بروش تيجي تر أماش طبعا بوخويت على نابت بويرعيت الله أكبر كل شيء محاولة لا هو يحاول المحاولات لكن قوة بمعنى القوة أكو خوي نابت هي وتطلق أيضا على القوة والمعنى الأول لا يليق بجانب الله تعالى يعني بحق الله تعالى رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا لشاهد الثياية أكبر رأيت الله أكبر مفحول به أول مفحول به ثاني ورأيت الله أكثرهم الله حاجريكير أكثرهم او اكثرهم مفعول به دوما الله حاجريكير مفعول به يكما جنودا تميزه وحسبا نحو لا تحسبوه شرا لا تحسبوه شرا لكم لا تحسبوه شرا لكم لا تحسبوه ها ضمير متصل في محل نصب فعل به اول شرا فعل به ثاني لكم جار ومجرور لا تحسبوه اي اقل لا تحسبوه بمعنى حسبت لا تظنوه شرا يان لا تحسبوه بمعنى عدده چون كما حسبه من هي حاسب يحسب حاسب يحسب ينحسب يحسب بعض يشب بكسر شبا بفتحش ينحسب يحسب اما اجر لا تعذوه شرا لكم بشرح حسابي مكن ين لا تظنوه بظن ميزانا هل كمك لو انا بيت عشان قدش منها يحلم لم بابا أمشان دانيكي هنا وخيي زيادة اللم يعني أخواتي ظنّت هذا الشيء لذلك أمشاني هنا ونزيك هج داني في الموابث هجتي هنا وزيادة اللمان مثلا برق أفعال تلمان هي وكتبه كانت تلباس ما كده نزيك شوال هذا ينبقر السروتريشن ودرا كقوله ودرا جوايا دريت الوفية دريت الوفية العهد يا عروف فغتبط، فإن اغتباطا بالوفاء حميد دريت يعني علمت الوفية علمت الوفية أصل جملك أنت الوفي أنت الوفي من مبتدا وخبر بس علمت يعني دريت الوفية دوري فعل يك ماضي مبني للمجهولة طبعا كفعل ماضي مبني للمجهول هذا فعل مبني موجود هذا مفعول به مفعول كما تشي نائب فاعل سدريته تاء تا متصلة مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل بس اصل اشياء مفعول به يا كما مفعول به ثان المهم دو مفعولي هيا الاصل بونا منا اقر درا زيد يا دراك زيد الوفية يعني تو علمك زيد الوفية يعني تو زيد ناسيتي با اويك تو وفيت او كات دو مفعولك هيا بونا ملبرو يتتشبك نائب فاعلت بويا تاك بيث نائب فاعل الوفية بيث مفعول به ثاني الوفي العهدي مفعول به ثاني نعم هل هي كم ابات ترا دريت الوفي العهدي العهدي معمول وفية مفعول به هرشا في اللفظ الوفي مضاف العهدي مضاف اليه مضاف المضاف إليه برام لبر إضافة كنبوايا وفى العهد العهد العهد مفعول به بو. المهم دورية الوفية العهدي توب با كسيك وفى كاربا عهد ناس راوي أي عروة يا عروة فاغطبط دايما دام آوها ناس بكسي بكسيك وفاة وهي خلق بواء أدناسي أو كذا أو كم بلي خشيب يعني حسدي بفكر حسودي اغتباط حسوديك حسدي ك الشرعية من باب المجاز بي وترى يعني حسد اينا اغتباط في الحقيقة جهاز لا شيوه لا لكن الشائع غير كسي تمنعي مش تي كسي كي تربك في وترى حسد فاغطبت فان اغتباطا بالوفاء حميد حسودي بردن بوي ككسي برام بربعهد او اختباط اختباط شي, شي حميد وخوزره وشتيكي اختباط نية شاهدك اللي شي دريت الوفي وخاله خاله يعني ظن كقوله يخال به راعي الحمولة طائرا يخال به يخال يعني يظن به راعي الحمولة سراعي الحمولة مفعول به يكما يعني ليش مفعول به يكما ايناء السليدا لبر يخالو مبني المجهول راعي الحمولة راعي الحمولة نائب طائرا مفعول به ثانيا الحمولة يعني ركائب وكل معنى بيت كهناجي أو إنني في مكان بعيد عن أن عن أن تناله، لأنه مرتفع شديد البعد، حتى إن الناظر إليه لا يظن رعي طائرة. ولا بروي لشوني زور بزودورة دوراية، أو أو كسيك قافلة كمان بري وأبات، أو كسيك قافلة كمان بري وأبات. يعني خلق وا ازانير اويكل حيوانك حيوانه كان مشتركانه وا ازان الطائرك وا ازان يعني اگر كسب تماشاي او كسب كاد كقافلكي اما بري و ابات حيوانك لبردوري وبرزي لبرزي وا ازان اشيا طائرك لسرح حيوانك موستواه بو يا اخوي الله والانس ان اذا نظر من مكان مطمئن يعني منخفض اغدى شؤني كي شالوا تماشى شؤني كي برسبكاد الى مكان عال يرى الكبير صغيرا شتي قولب شو كبينه مثال كشب وقد يكون ضرب هذا لعزه قومه وامتناعهم على من يريدهم بسوء الله وانا اياك ما بس لمثال او بيت بلايا اما زربت وانا بد الصلاه ایم زور به هزین هیچکس نتونه با خرپا بر امبار من بوده تون که با هیچکس نتونه اما خرکا اما آن دب با قوت این به هزین هیچکس چندی امن نکات بالایی خالو الحمولة طائران بصری بیک مفعول بیه آرائی توزیده رأيت فلانا أجود الناس أو خلبيه. مثلا رأيت الناس. ها؟ الناس. أطول يعني علمت بس بون منا رأيت زيدا يلعب أو رأيت زيدا يلعب أو كات يلعب في محل نصب حالة برام زيدا مفعل به يعني. كيف رؤيتك يا وزعمك قوله زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيب الله بسي حينك أكاد قشكالك أكاد ولست بشيخ الله أزاني الشيخ يعني गौरव لعمره يعني 50 سنه حاشك يا روجي وعد بيدان و تن اي خيت علاوت ك الله ويقال للإنسان شيخ إذا بلغ ال الى 80 ال 50 تسبيك الا ابو بتكهل نبيرة حتى تشل شاب ويعني شباب انسان ابي سي سي تي ابيت بها اوكسي كاتش ذا بهثوا سي سي ساله نبيان ولاشنا للتشنوا بيت الكهل ابيتا كهل إلا أويكا هاتوا لهندي عندي احاديثك أبو بكر وعمر سيدا قولي سيدا قولي اهل الجنه قت الايه كهول لا يشكهولن يان لنوكه لكانا لدنيا اوان هدو كهلكان الله اعلم المهم خمسين شيخة زعمتني شيخا ولست بشيخ انما الشيخ من يدب دبيبان او الشيخة كاتل رئيكات لابد فيدي قاتل زور حنها يجوردانان او ميرل رئيكات إنما, يشيخ... انما الشيخ من يدب دبيبان زعمتني شيخا. مفعول به كم يا. ضمير متصل مبني. في محل نص مفعول به أول شيخا. مفعول به ثاني. ووجد كقوله تعالى تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم اجرا تجدوه مفعول به أول هاك. ها كما فعل به أول عند الله فعل الله الى الله الله الله الله الى هو فصل ضمير فصل الى فصل الى الله الى الله الى الله الى الله الى الله الى الله الى الله الى الله الى الله الى خيرا وأعظم أجرا يعني خيرا مفعول به ثاني وعالم كقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات علمتموهن هن, هن مفعول به أول طمير متصل مبني على الضم كهاء في محل نصب مفعول به أول مؤمنات مفعول به ثاني منصوب وعلامة, نصره وعلامة نصبه الكسر بدل الفتح لأنه جمع مؤنث سالم شنك جمع مؤنث سالم على منصبه هذا الكسر استأماني بس كدفع لك هندق أحكامي ترهية لباس إلغاء تعليق لمتنك إشارتك مدافي ومن أحكام هذه الأفعال انه يجوز فيها الالغاء والتعليق ام افعلانك قلبيات يعني بابي الظن اذا فعل من هنا تشيبو بو. تشيت يا هيا الالغاء والتعليق فاما الالغاء فهو عبارة عن ابطال عملها في اللفظ والمحل اجل اجر عمل كيما اجر عملك كمان إلغاء في اللفظ والمحل كل لفظ نص نص بنكذب ولا محل يجني او بيوتري الغاء انرا قام يستجيب بمزنين هل بكرتي الغاء, إلغاء منها اعمال منها تعليق منها اعماله ويعمل كذبه في اللفظ او اعماله اصلا اما اجر عملي بيندين نفي في اللفظ ونفي في المحل أو في ذاك الغاء تعليقي شوية في اللفظ عمل ديارني بلان في المحل شية المنصوبة أوسي مصطلحة فأما الإلغاء فهو عبارة عن إبطال عملها في اللفظ والمحل لتوسطها بين المفعولين أو تأخرها عنهما مثال توسطها يعني أقر لب يشيب يشيبون عملها كان بلان أقر كوتنا ناوراستوا ين كتيييو او كتا الغااااااااااكريم مثال توسطها بينهما قولك زيدا ظننت عالما زيدا ظننت عالما سمجك دوا إعمال, اعمال زيدا ظننت عالما بالاعمال ويجوز زيد ظننت عالم بالشيء بالإهمال يعني كابو يجوز الإعمال ويجوز الإهمال حد الشيء جائزة ثم أشعل لنا كتشي مانود وبمساوات أنت وسطنا يعني إعمال وإهمال مساوين إعمال وإهمال مساوين هي كأن راجحنين بسر أوانيت أوي تلوى بو لبروي متوسطة عم عامل. عاملة كم متوسطة النور النوراستها قال الشاعر أبي الأراجيز يبن اللؤم تعودني وفي الأراجيز وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور خلت اللؤم والخور أبوي بيقول تا خلت اللؤم والخور خور يعني الضعف يعني بهوي اراجيزه اراجيز جمعي ارجوزيه ارجوزه با او شعرانه اوتريه او قصيدة شعريانه اوتريه أو لسال بحري رجاز كشانزة بحري شعري ما انها عند الخليل شانزة بحري شعري ما انها بحري بحور الشعري بحري رجاز بحري رجس او رجس ك تفعيل كاني لسجبن استفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل اجل سلامه بوجشت تفعيل كاني قشت مقطع كاني مستفعل المستفعل المستفعل الى اخره او بيت الرجس بوجي نون لا رجس تفعيله بيت شوارب تفعيله بيت, بيت شوارب امسى هي مستفعل المستفعل المستفعل يجب تفعلي نقصانا حيوان اقد يقات لسال شوان قاز وستابي قاتشي شي برسك البيت اوه بيوتشي رجس كانت تفعليه لنهو بحرك الديارنية السالسيان وستاوه ام بحرك انهو رجس كابو واندك شل علمان شان كدوه هر نظميك نظميك لسال رجس بحد الرجس خن رابيت ووت رابيت والنا والنور الرجس بيناوت للقصيدة. إني أجا بينيتا والرجس. ويأصل وابو رجزش قصيدة بيت. بس دبر أو عجر حموب نظمك يجب بيني يكون الرجزة. أسر الفحري الرجزة. أتواني النا يناني قصيدة. شونك أصل أو قصيدة. اللي بيلا فحري شيء باب كامل بي بسيط بي وافر بي قال ذلك بلان بحير رجس بيج إيش شيء اللؤمي توعدني, يعني توعدني. يعني أم ترسيني برجوزات اللؤمي يعني وفي الأراجيزي يعني خلت اللؤمة في الأراجيس يعني ظننت اللؤمة في الأراجيس ما دام خلتك وتوت نيوان خبرك وكفي الأراجيس سفي الأراجيس خبرك يا. اللؤم مبتدأ أبني يستاء نك نكد وخلت خلت خل فعل ماضية مبني على السكون لاتصاله بي تاء الفاعل أبي مفعول به هي كم مفعول به دوم بينين. سير كان هيج إشي كنا اللؤم مبتدا أكيد خوي مع في ال في الأراجيز خبر؟ فاللؤم مبتدا مؤخر وفي الأراجيز في موضع رفع لأنه خبر مقدم وألغية خلت لتوسطها بينهما. وهل الوجهان سواء أو الأعمال أرجح فيه مذهبان؟ قولي الله الله عيا هدوك وقيكوان يعني إعماله إعمال إلغاء يعني إعمال أرجحت له الله مذهبها يعني هناك قائل بذاك وقائل بهذا بيا لما تنكا لما تنكى, تنكى وبمساوات إن توسط العامل فمساوي الإعمال يساوي الإلغاء ومثال تأخرها هما يعني عن المبتدأ والخبر قولك زيد عالم ظننت زيد عالم ظننت بالإهمال زيد عالم مبتدأ عالم خبر ظننت فعل وفاعل مفعول به النية وهو الأرجح بالاتفاق وهو الأرجح في, الاتف... في الاتفاق يعني اتواني شبكي اتواني اعمال شكي ويجوز زيدا عالما ظننت زيدا عالما ظننت بلى ام عملي شكدوا بلى ام اما اعمالك راجح راجح ويبغي زيد عالم ظننت قال الشاعر القوم في اثدي ظننت القوم مبتدا في أثر جار مجرور خبرة ظننت فعل فاعل دوا كوتو هروا زيدا عالما ظننتو عفوا زيدا عالما ظننتو عسى ظننتو ملغات اش اشي نكدو قوم نصب نكدو بكات مفعل به أول القوم في اثر ظننتو فإن يكن ما قد ظننتو فقد ظفرتو وخابو أقر أوبيت كمن قمان أبام او منسر كوتوم اوان دور راون وللا لقشت موان اوان زيكن لماوى او بيت كمن جمان ابى او منسر كوتوم اوان دور راون في اثر يعني خلفي المعنى انني اظن ان القوم يتعقبونني وهم خلفي فإن كان هذا الذي أظنه واقعا فسوف أفلت منهم أو أوقع بهم أعظم واقيعة فأخيب فعلهم وأظفر عليهم. أقول لدواما وان أوان أقرب, أقرب وافيك من قمان أبا يعني فعلا أقرب أو غلطا كان دوام بكوان أو خم أزام شي اقام. وا كم من كمان خم ام ابيان كم سركوم وانا دورن نكم لترسبو لدوامن ام جرن قليل لدوامون بلام اقل لدوامو فالقوم مبتدا وفي اسدي ظننت في موضع رفع على انه خبر يا خبره وأهملت ظن لتأخرها عنهما ومتى تقدم الفعل على المبتدأ والخبر معا لم يجوز الإهمال لا تقول ظننت زيد قائم كنت ظننت كوت فيش أو كاتواجب الإعمال كوتنا وراس مساوات كوتك كوتاي أو كاتراجح الإهمال وكباس منك ظننت زيد قائم بالروح خلافا للكوفيين يعني فيجوز عنده يعني عند الكوفيين يجوز ظننت زيد قائم لكن أويكا لغي شائعة كتب في الشواء واجب الإعمال وأما التعليق أردت شي بردوان بنيان بوستين انا ممسخة او باش موفق الله وصلى الله <عالم> عليه وسلم <بأدن>